أعلم الله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا كانت لهم جنات في الردوس لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفذ البقر قبل آتا فدا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله <تصفيق> قل إنما أنا بشر مثلكم يوم قايل يا أنما إلهكم إله واحد ثَمَّ كَانَ بعبادة بسم الله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 إذنا Oh. Hey. को يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه Oh رقيا فاتخذت من دونهم So قال. يا في من أهلها مكانا شوقيا <تصفيق> فاتخذت من دونه الحجاب قالت <تصفيق> out. كِوَلَ نَيلُ لِنَجْعَلَ آيَتَنَا لِلنَّاسِ رَحْمَتًا مِّن وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ما غفا. الا تحزني من اتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجدع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنيا ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير قد جعل ربك تحتك سرير تاكي سري ابو اليك بجلئ تناداها من تحتها ألا تحزن؟ ألا تحزن؟ قد جعل ربك تحتك فقلت لهما فاشاعد <تصفيق> إليه قالوا كيف نكتب صديق الله الله الله يا لا أبوك ما وما كان of تاني الكتاب وجعلني نبي يا مَلُ قَالُوا يَا مَوْلَى قَذِ كيف نكلم من كان في <تصفيق> الله لصبيا وقلت وأوصى لي بالصلاة والزكاة ما دمت خير I سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبراً بوالدتي وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقي لا مولاي يوم مولدك سبحانه سبحانه اذا قضى امرا فانما فاختلف من الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم يصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في عفلة وهم لا يؤمنون الله على يا محمد الله الخير الله الله الله الله الله الله. وانذرهم يوم الحسره اذ Por favor.